Book 2 Fem 25 25 Femtune og tyve. Femtune og Filmedina. I al Medina. Jeg skal til stationen. Orido an aðhabe ila til أريد أن أذهب إلى محطة القطار. جئت إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. جئت إلى المركز. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Hvordan kommer jeg i til stationen? GeFA <går> og silo ileller til hatta delkrittor? GeFA og selv ileller med hatter delkritr? Hvordan kommer jeg i til luftauen? Kefa <går> og silo, ilalmat? GeFA og selv ilalmat? Hvor den kommer jeg til synrum? GeFA og إلى وسط المدينة. كيف أصل إلى وسط المدينة؟ يعِها <تصفيق> أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. <تصفيق> أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Jeg har brug for et hotel. Jeg vil gerne laje en bil. O de du Her er mit kreditkort. er <år> هنا بطاقة الإئتمانية. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. ماذا يمكن أن أرى في البلدة؟ ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ ماذا يوجد في المدينة ليورا؟ اذهب إلى الحي القديم. اذهب إلى المدينة القديمة. إذهب إلى القديمة. تابع رونتوي قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. قم إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. الميناء. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. بالكثيرات هذي ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟